الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ملون قل أئنكم لتكثرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواتها من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائر ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض إتيى طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين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 أو لم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحًا صر صر في أيام النحسات لنديقهم لنديقهم عذاب خزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخدا وهم لا ينصون. وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدِي لَهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَقَدَتْهُمْ صَاعِقَةً عَدَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْتُبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلى النَّارِ فَهُمْ حتى إذا ما جاءوا ها شهد عليهم سمعه وأبوطارهم وجنودٌ بما كانوا يعملون، وقالوا لجنودهم لم تحيثم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم, أرداكم فأصبحتم من الخاترين فَإِن يَصْبِرُوا فَنارٌ مُسْتَلَهِمٌ وَلَهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُولَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ عَلَيْهِمْ طَوْنُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوفيه لعلكم تغذبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار فهم في هذا الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا نجعلهم تحت أقدامنا ليكونا من الاسفلين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 وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن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 يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء سزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل سيء قدير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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرؤ وهو عليهم عما هؤلاء يلدن هؤلاء يلدن من مكان بعيد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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أبقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي لا يقولنها ذلِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجَعَتْ إِلَى رَبِّهِ إِنَّ لِعِنْدَهُ لَالْقُسْنَاءِ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء العريق قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد